الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله, أكبر الله أكبر أشهد أن لا إلا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 أسأل أن محمد الله حي على I am عياد الفلاح عياد love.